قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذين أرسل إليكم لمجنون. قال رب الشرق والمغرب وما بينهما إِن كُنتُمْ تعقلون. قال لئن اتخذت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 إنكم أجمعين قالوا لا ضير إن إلى ربنا مقلبون إن نطمع أي يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين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 لا مدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين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 اتبنون بكل ريع ايه تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعوني واتقوا الذي امدكم بما تعلمون امدكم بانعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعوت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين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 كذبت ثمود المرسلين اذ قال لهم صَالِحٌ صالح الا تتقون لَكُمْ لكم رسول امين فاتقوا الله وأطيعون وَمَا وما عَلَيْهِ عليه من اجر ان إِلَّا الا على رب العالمين اتتركون فيما ها هنا امنين في جناتٍ وعيونٍ وزروعٍ ونخلٍ طلعُها هضِين وتنحتُون من الجبال بيوتًا فارِهين فاتقوا الله وأطيعُون ولا تُطيعُوا أمر المُسرفين الذين يُفسِدُون في الأرض ولا يُصلِحُون قالوا إنما أنت من المُسحَّرين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 كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجره إلا على رب العالمين أو الكيل ولا تكونوا من المخسرين.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 فيأتيهم ضغتَهُ وهم لا يشعرون، فيقولوا هل نحن مضرون؟ أفَبِعذابِنا يستعجلون؟ أفرأيتَ إِمَّا تَعْنَاهُمْ سَنينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كانوا يُعْدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كانوا يُمَتَّعُونَ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 وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أذين يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون